خلة الأعيان يعلم خالة الأعيان وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق واللَّبِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ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 ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاد ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عزيز يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُمْ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ